أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف إِنَّهُ مَاوتَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي Allah olmadan tuhmin. من الطير فضخ صرهن فصرهن إليك ثم جعل على جبل going on. Haankim Mesalullezina yunfikuna alehum كمثل حب كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب. Vallahu yu dayfuli me في سبيل الله ثم لا ثم لا to ve la kafun خير من صدقة خير من صدقة يتبعها يا ايها الذين امنوا لا تطغوا صدقاتكم بالمن والاذا Man <laughs> سَالُوا كَمَن سَالِسَ فَنَّ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَصَارَ فَانْصَبَّ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ Da <Sessizlik> yüdürün وما وتثبيته وتثبيتهم من أنفسهم كمثل حبة بربوطة أصابها غابيل kemalı habbet bir rabu etti nasabağı bil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 ya waddu hadukum the hell ve ya sonrun كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكون Ya ayu amanu to وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشان Allahu Ya Minhu م ت يشاء ش وَمه تخ م فقد أوت وَمَا يَكْرَهُ